إ خير الحديث كتاب الله وخير الحديهدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بد وَكلَّ بدة ضله وَكل ضَلالةة في النار ثم يامشر الفظَلا إنني أحمد الله إليكم بالالإسلامِ والإيمان وأحمد الله إليكم بالسُنَّة والقرآن. وأحمدُ الله إليكم بإدراكِ شهرِ رمضان وأحمدُ الله إليكم بالصيامِ والقيامِ وقراءةِ القرآن أيها الفُضَلَاء إن من أنعم الله عز وجل عليه فأمدَّ في عُمرِه حتى أدرَكَ رمضان قد أنعم عليه بالنِعمةِ الكُبرى وامتنَّ عليه بالمِنَّةِ العُظْمَى كيف لا وهو يصوم في شهر الله المبارك ويقوم في شهر الله المبارك ويسابق إلى الجنات ويسارع إلى الجنات لا شك ايها الاخوه ان الحياه في سبيل الله في فعل الطاعات والتصون عن المحرمات نعمه عظمه من الله عز وجل على العبد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك أخوان قد أسلما معًا وكان أحدهما أشدَّ اجتهادًا من الآخر وغزى في سبيل الله فاستُشهِد وعمِّر الثاني بعده سنة ومات على فراشه فرآ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رؤيا عجيبة راى الاخوين واقفين عند باب الجنه فخرج خارج من الجنه فادن للثاني منهما ثم خرج فادن للاول فحدث الناس بهذه الرؤيا فاصبح الناس يتحدثون ويتعجبون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اي امرهما اعجب اليكم فقالوا يا رسول الله كان الأول أكثر اجتهادًا وغزى في سبيل الله فاستُشهِد وأُذِن للثاني قبله فقال صلى الله عليه وسلم ألم يعش بعده سنة وأدرك رمضان فصامه وسجد لله كذا وكذا سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يُطيل في عمره على طاعة له سبحانه وتعالى وأن يدرك شهر رمضان وأن يصومه وأن يقومه أيها الفضلاء قد أدركتم شهر الصيام ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه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 وقال صلى الله عليه وسلم مبينا ومحدرا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقال صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا فإذا كان يوم صيام احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاته احد أو قاتله فليقل اني صائم اني صائم أيها الفضلاء قد ادركتم شهر القيام وللقيام في رمضان مزيَّةٌ عُظمَى فَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وسنَّ لكم نبيُّكم صلى الله عليه وسلم أن تجتمِعوا على قيام الليل وترى كذلك خوفًا من أن يفرض عليكم وأحيى ذلك أمير المؤمنين وحبيب قلوب المؤمنين عُمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا زالت تلك سنةٌ قائمةٌ بين المؤمنين إلى أن يرِثَ الله الأرض ومن عليها فقوموه، وأحسنوا قيامه، وإياكم والرياء في ذلك فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال رُبَّ قائمٍ حظُّه من قيامه التَّعَبُ والسَّهَر أيها الفُضَلَاء قد أدركتم شهر القرآن شهرٌ أنزل فيه القرآن شهرُ رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهرٌ يُدارَسُ فيه القرآن كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وقد كان لسلفكم ايات عجيبه في الاقبال على قراءة القرآن في رمضان فقراوا كلام الله والتذوا به ولا تكسلوا عن قراءته ولا تملوا من قراءته لعلكم ترحمون أيها الفضلاء قد ادركتم شهر المغفرة فمغفرة ربكم تعظم في شهر رمضان مغفرة ربنا عظيمة في كل آن لكنها تعظم في شهر رمضان ربكم قد جعل لكم في نهاره مغفرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وربكم قد جعل لكم في ليله مغفره قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولذا كان الذي يدركه رمضان ولا يغفر له بعيدا والعياذ بالله دعا عليه جبريل عليه السلام وأمن على دعائه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جبريل عليه السلام من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين ألا فاعرفوا معاشر الفضلاء قدر شهركم واجتهدوا في الطاعة وتقربوا إلى الله عز وجل لعلكم تتقون أيها الفضلاء إن ربنا سبحانه وتعالى حكيمٌ عليم أحاط بكل شيءٍ علما وأحكم كل شيءٍ شرعاً وصنعا شاء سبحانه بحكمةٍ تامة أن يخلق الملائكة من نور وأن يجعلهم عباداً مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وشاء سبحانه بحكمة تامة أن يخلق ابليس من نار وأن يسكنه السماء مع الملائكة وليس منهم وشاء سبحانه بحكمة تامة أن يجعل آدم وذريته خلفاء في الأرض يعمرونها بأعظم عمارة بالتوحيد والطاعات فقال لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة فقالوا مستفهمين مستعلمين مشفقين لا معترضين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فخلق آدم من تراب الأرض في السماء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فأجابوا جواب الأخيار إذا كانوا لا يعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأمر الله عز وجل الملائكة ومعهم إبليس أن يسجدوا لآدم فسجدوا جميعا طاعة لله عز وجل إلا إبليس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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون طلب أن يؤخره الله عز وجل إلى يوم القيامة قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إبليس يقول لله عز وجل ثم لآتينهم أقعد لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين علم إبليس أن صراط الله المستقيم فيه الخير لبني آدم ما استقام عليه وأنهم إن زاغوا عن صراط الله المستقيم وعن سبيله القويم كانوا من الهالكين فتعهد بين يدي الله عز وجل ان ينصب لهم سبلا على الصراط المستقيم ليغويهم ويزلهم عن الصراط المستقيم قال اخرج منها مذؤوما مرجوما قال اخرج منها مذؤوما مرجوما لمن اتبعك منهم لا ام لان جهنم منكم أجمعين وامر الله عز وجل ادم وزوجه حواء ان يسكن الجنه وان ياكل منها رغدا حيث شاء الا شجره واحده نهاهما عن قربان عن قربانها فوسوس الشيطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَرِعَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ وَهَكَذَا يَا عِبَادَ اللَّهِ إِبْلِيسُ وَأَعْوَانُ إِبْلِيسَ يُظْهِرُونَ كَلَامَهُمْ فِي صُورَةِ النُّصْحِ وَفِي صُورَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ وَقَدْ يدعون في وسائل الإعلام على أنهم مفكرون على أنهم مصلحون وهم يدعون إلى الشر ولا يريدون بالبلاد وأهلها إلا الشر والفساد والإفساد فعلى الذكي الفطن أن يحذر من وسائل إبليس ومن أعوانه فاذللهما الشيطان عن تلك الشجره فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الشجر من ورق الجنه وناداهما ربهما الم ان هكما عن تلك وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فقضى الله حكمه وأمضى قدره اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فاهبط الله عز وجل ادم الى الارض تائبا مرحوما واهبط ابليس الى الارض ملعونا مرجوما واخذ ابليس يكيد لبني ادم فنال منهم بعض المعاصي كقتل احد ابني ادم لاخيه لكن هذا لا يرضيه بل كان يسعى لإيقاعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا زال يكيد لهم عشرة قرون حتى أوقعهم في الشرك بالله عن طريق الغلو في الصالحين فبعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين وناصحين ومصلحين يعلمون الناس الخير وكان حالهم وشأنُ دعوتهم جميعا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقيم فيؤمنُ أقوامٌ ويغفرُ أقوامٌ إلى أن ختم الله الأنبياء بخيرهم وأشرفهم وسيد ولد آدم أجمعين بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمةً للعالمين وجعله رسولًا للإنس والجن أجمعين وجعله صلى الله عليه وسلم على صراطٍ مستقيم إنك لمن المرسلين على صراطٍ مستقيم وجعل دعوته كلها إلى الصراط المستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراطٍ مستقيم وأنزل الله عليه الكتاب وآتاه السنة مثل الكتاب مَعَهُ يُبَيِّنُ لَهُمْ فيها صِرَاطَ الله الْمُسْتَقِيمَ وَسَبِيلَهُ الْقَوِيمَ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ إلى صراط العزيز الحميد فبيَّن الله عز وجل صراطه المستقيم وسبيله القويم في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال لعباده وهذا صراطي مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وقال سبحانه امر النبي صلى الله عليه وسلم وامته من بعده ففاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون وامرنا الله عز وجل بلزوم صراطه المستقيم وسبيله القويم الذي بيَّنه في كتابه وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبِعوه ولا تتبِعوا السبُل فتفرَّق بكم عن سبيله ذلكم وصَّاكم به لعلكم تتَّقون فبيَّن الله عز وجل لنا أن له صراطاً مستقيماً واحداً وسبيلاً قويماً لعوجاج فيه وأن هناك سبولاً إنما هي سبل تفرق وسبل شياطين وسبل شر وأمرنا بلزوم صراطه المستقيم واتباع صراطه المستقيم وحذَّرَنا من تلك السُّبُل ونهانا عن اتباعها وقد بيَّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمثالٍ محسوس فكان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فخطَّ خطًا مستقيما فقال هذا صراط الله وخطَّ عن يمينه وشماله خطوطًا وقال هذه سُبُلٌ متفرِّقة على رأس كل سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه فحذَّرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الزيغ عن صراط الله المستقيم وسبيله القويم وهذا الصراط المستقيم هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم فالذي بيَّنه لنا صلى الله عليه وسلَّم بالقُرآن الكريم وبالسُنَّة المُطهَّرة هو سبيل رسولنا صلى الله عليه وسلم والخيرُ لنا في اتِّباع رسولنا صلى الله عليه وسلم الحياة الحقيقية لنا في لزوم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نحيد عن سبيله يميناً أو شمالاً يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله عز وجل أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبلزوم سبيل رسوله صلى صلى الله عليه وسلم وبينا لنا ان سبيل محبه الله لنا وسبيل مغفره الله لنا ان نلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله عز وجل امرنا بلزوم سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وبين لنا أن الزيغ عن سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم سبب للفتن وسببٌ للعذاب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن لطيف ما يذكر هنا أن رجلاً جاء إلى إمام المدينة في وقته إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر فقال لا تفعل أحرم من المقات من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليك الفتنة فقال يا أبا عبد الله وا اي فتنه وانما هي خطوات ازيدها في سبيل الله فقال الامام رحمه الله واي فتنه اعظم من ان تظن انك سبقت رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم بتلك الخطوات الله عز وجل امرنا بلزوم سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وحذرنا من أن نزيغ عنه يميناً أو شمالاً ورأس ذلك السبيل ورأس ذلك السبيل القويم والصراط المستقيم ومفتاح صلاحه توحيد رب العالمين أن توحد الله يا عبد الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم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 قول لله صلى الله عليه وسلم الا اذا وحدت الله عز وجل والا بالله فلا مكان لك عياذا بالله من ذلك لا مكان لك في طريق رسول الله الله عليه وسلم لا مكان لك في سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم القويم أن تعبد الله مخلصًا لله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن اعبدوني هذا صراطٌ مستقيم صراط الله المستقيم وسبيله القويم أن تعبد الله بفعل الواجبات وترك المحرمات والإكثار من المستحبات والتنزُّه ما استطعت عن المكروهات فهذا من أعظم سبيل رسول الله القويم من أعظم صراط الله المستقيم ومن ذلك أن تكون داعياً إلى الله عز وجل من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون داعياً إلى الله عز وجل بما استطعت أن تدعو إلى الله ولو بالقدوة ولو بالفعل أن تدعو إلى الله في بيتك أن تدعو إلى الله الله جيرانك أن تدعو إلى الله في مجتمعك بالأصول الشرعية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني قل, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله أكبر يا عباد الله هذه من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون داعية إلى الله عز وجل إذا رأيت المنكر أن تنهى عنه بالحكمة وإذا رأيت المعروف قل أن تأمر به بالحكمة بهذه الأصول العظيمة أولها أن تكون دعوتك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في دعوة ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيها أن تدعو إلى الله أن تكون دعوتك إلى الله عز وجل لا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا لمجد شخصي ولا لنفسك ولا لقومك وإنما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى والأمر الثالث أن تكون دعوتك على بصيرة أن تكون دعوتك على علم فلا تدعو بجهل ولا تخرج بجهل وإنما تدعُو إلى الله بعلمٍ من الكتاب والسُنَّة وأن تكون في دعوتك منزِّهاً ربَّك سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليقُ بجلالِه سبحانه وتعالى ولا بدَّ في الدعوة الشرعية الصالحة النافعة من أن يُدعى فيها إلى التوحيد ويُحذَّر فيها من الشرك هذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته صلى الله عليه وسلم فمن كان مُحِبًّا للنبي صلى الله عليه وسلم فليلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتصم بكتاب الله ونعتصم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نحرص على الجماعه وان نبتعد عن ان التفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاقال النبي صلى الله عليه وسلم فانما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 للمخالفة لسبيله فإن من يعش منكم بعدي فسيرى في الأمة اختلافاً كثيراً فما هو السبيل فعليكم بسنتي عليكم بسبيلي تمسَّكوا به وكيف نعرف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين نعرف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق السلف الصالح الذين هم أهل الرشد والهداية الذين أمرنا الله عز وجل باتباع طريقهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وجانب ويكون هو والعياد بالله في شق وجانب فيجانب سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف صراط الله المستقيم ومع ذلك يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين والمؤمنون عند الخطاب هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فهو المخذول يوليه الله عز وجل ما تولى فيخبط في أودية الضلال لا يبالي الله به في أي واد هلك ويصله يوم القيامة جهنم وساءت مصيرا عياذا بالله من ذلك إذن نعرف سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب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 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أن كل من دعانا إلى دعوة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داعٍ إلى بجعة وداعٍ إلى أمرٍ مُحدَث وداعٍ إلى طريق ضلالة فنحذر ذلك ونبتعد عنه ولا نكون من أهله أيها الفضلاء إن صراط الله المستقيم وسبيله القويم وسبيل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نعمة عظمى ولن تنالها يا عبد الله بعملك مهما عملت ولكنك بحاجة إلى عون الله بحاجة إلى أن يهديك الله إلى هذا الصراط وأن يثبتك الله عليه ولذلك أوجب الله علينا أن نسأله أن يهدينا صراطه المستقيم ألم يوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يقرأوا في كل ركعة من الصلاة سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا على الصراط المستقيم وحدنا في السات المستقيم إد في السرات المستقيم فدلنا على السات المستقيم ووجعلنا به مستبصين ووجعلنا لهعاعرفينوحدنا على السات المستقيم فثّتنا عليهه إلى أن القاق وحدنا في السات المستقيم فمنا دقائق. وعلمنا تفاصيله لنكون من أهله ما هذا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الأنبياء عليهم السلام صراط الصالحين غير المغبوب عليهم الذين تعلموا وعلموا وعرفوا وعلموا وفهموا ومع ذلك لم يلتزموا وتركوا صراط الله المستقيم ولا الضالين الذين كانوا من الجاهلين فلم يعرفوا صراط الله المستقيم فظلوا عن صراط الله المستقيم ما أحوجنا عباد الله إلى أن نجتهد في الدعاء بأن يهدينا الله وإنهارنا وذرياتنا وأهلينا صراطه المستقيم فاللهم اهدنا صراطك المستقيم إن هذا الصراط المستقيم وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم القويم سبب الحياة الطيبة في الحياة الدنيا وسبب السعادة والمفاز في الآخرة فمن اجتهد في الطاعات وكان متقربا الى الله على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اهل الحياه الطيبه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه واعلموا عباد الله أنه كما أن في الدنيا صراطاً مستقيماً وسبيلاً قويماً فإن في الآخرة صراطاً ينصب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم على قدر لزومهم للصراط المستقيم في الدنيا وعلى قدر لزومهم لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا فيُقتَى الناس يوم القيامة إذا نصب الصِّراط يُقتَى المؤمنون أنوارهم على قدر أعمالهم فمنهم من يُقتَى نورَه كالجبل ومنهم من يُقتَى نورَه كالنخلة بيمينه ومنهم من يُعطَى نورًا في إبهامه يطف أنا تارة وَضء تارح فمرّ الناس على الصراط على قدر أععملالهمم في الددننيا. على قدر لزومهم للصراط المستقيم في الدنيا على قدر سيرهم على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا حتى يأتي آخرهم الذي نوره في إبهام رجله يطفئ تارةً وينير تارة يعلق يداً ويجر يداً ويعلق رجلاً ويجر رجلاً حتى يخلصوا ومن الناس ومن الناس من يتساقطون في جهنم والعياد بالله أولئك تساقطوا عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلم يثبتوا على الصراط المستقيم في الآخرة الله أكبر أيها الأحبة ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بيَّن لنا صراطه المستقيم وأعاننا على صراطه المستقيم وبعث لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فبيَّن لنا السبيل القويم بقوله وفعله وتركه صلى الله عليه وسلم وجعل الله لنا طريق القبول اتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كل محدثه بدعه وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار جاء ثلاثة نفر إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها لا من جهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من جهة أنفسهم فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر ونحن مُؤاخَذون بذنوبنا فاجتهدوا فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقُد وقال الآخر وأما أنا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 الله أكبر يا عبد الله كيف يطيق القلب هذه الجملة كيف يطيق العبد أن يفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذه الجملة التي تزلزل القلوب الذاكرة فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في العبادات يُرشِدُنا إلى لزوم سُنتِه صلى الله عليه وسلم فكان يقول صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي وكان يقول خُذُوا عنِّي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في حجَّته صلى الله عليه وسلم فعلينا أحبتي في الله أن نتعلَّم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعاون على لزوم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعلم أن لزومali سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة في زمن الفتن يحتاج إلى صبر عريض فقد قل الأعوان في هذا الزمان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إذ المعلوم أن الإنسان إذا كان يمسك شيئًا ويُشدُّ منه فإنه يُمسِكُه بيديه وربما عَضَّ عليه بأسنانِه حتى لا يُؤخَذَ منه وهكذا المُسلمُ في زمن الغُربة إذا تمسك بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقلُّ الأعوان ويكثرُ المُخدِّلون فيحتاجُ إلى صبرٍ عظيم وا انكم في ايام الصبر وقد جعل الله عز وجل العباده مع الصبر اعظم اجرا من العباده في غير ذلك فجعل للناس في أيام الصبر جعل للقابض على دينه في أيام الصبر أجرى خمسين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نلزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتعاون على هذا وأن نصبر على هذا صبرا عظيما فإنا مهما صبرنا فإِنَّ هذا لن يُؤْذناَا فإن الدُّنيا كلها قَلَ وَإِن الباق منِْهَا قل وَإِن الذي لنا مِنْ قللهَا قل قليل وَقد أَخذْنا منِنْ قلنا ما شاء الله. والله اعلم متى ينتهي القليل الدنيا كلها تمر بما فيها سواء في حلوها او مرها ولا يبقى فيها ولا يبقى منها إلا العمل من عمل خيرا وجد ومن عمل شرا وجد فالدنيا تمر فما احوجنا إلى أن نُذكِّرَ أنفُسَنا بهذا لنثبُتَ ونصبِرَ على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلَّنا أن نكون من المُفلِحين بصَّرَني الله وإياكم بسبيل رسولنا المُستقيم وهدَانا صراطَه المُستقيم أسألُ الله عز وجل بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلَى لي ولكم وقد اجتمعنا في بيت من بيوته نتدارس الخير ونذكر بعضنا بعضاً بالخير أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد في هذه الليلة من ليالي الشهر المبارك أن يجمعنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا احد اللهم لا تحرم منا احد اللهم لا تحرم منا احد اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا وفق رئيس الدوله وولي عهده ونائبه إلى ما تحب وترضى اللهم قربهم من الخير وقرب الاخيار منهم يا رب العالمين واجعلهم رحمه على البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم احفظ أهل الإمارات اللهم احفظ لهم خيرهم وزدهم خيرا وبركه يا العالمين اللهم زدهم خيرا وبركه يا العالمين اللهم زدهم خيرا وبركه يا رب العالمين اللهم اغفر وبارك لمن بنا هذا المسجد ومن قام عليه ومن اذن فيه ومن ام فيه ومن صلى فيه ومن حضر محاضرهنا فيه ومن استمع محاضرهنا منه اللهم اغفر لهم جميعا وبارك لهم وليوالديهم وزدهم خيرا وبركه يا رب العالمين اللهم من سعى في الخير وأقام الخير وأعان على الخير وحضر الخير اللهم زده خيرا وباركه اللهم, اللهم, اللهم زده خيرا وبركه اللهم زده خيرا وبركه اللهم يا ربنا إنا نسألك لأمتك الشيخة هند بنت مكتوم بن جمع آل مكتوم نسألك لها البركة في عمرها والبركة في عملها والبركة في ذريتها والبركة في مالها والبركة في كل نعمه انعمت بها عليها اللهم اجعلها من الصالحات وتقبل منها وزدها حبا للخير وزدها حبا للخير وزدها حبا للخير وتقبل منها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه